من الله مع الذين استقروا هم مثلمين الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الماده مع غاده صغير الصرا طبعا الذي جعل السماء فجرا جعل فيها سرائر الضلال الغيره هو الذي جعل الليل والنهار ومن أراد أن يذكر وأراد شكورا منع علينا فخدانا وعملنا وصفانا فخفانا ومن كل بلان حسن أبلانا لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد للأقضيم ولك الحمد وعلى الرضا وولد علينا منك الآلاء والنعم ولا رب لنا سواء ولا إله طيب والسلام على المشير اليمين والسواد المنين نبينا وإمامنا وقوتنا وصوتنا صاحب الجوائي المعبود والحظ المعبود والشفاعة في افضل أفضل من عطأت قدمانه الأرض وأفضل من احتوته الأرض وأفضل من تشفعه الأرض صلواته ربي وتسليماته عليه اجمعين نشهد أنه اختبذر لسالة وأدى الأمان ونصح الهماء وجاءت في الله حق الإيهاد حتى اتاه اليقين من رب العباد جل وعلا وصلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى اله وصحبه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسال الله تعالى أن يجعلنا على هذا ذرعا مظلوما ولن يجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محكوما ولا ظالم ولا مظلوما en daarom ben ik hier in het de zon. in de zon. Ik وأن يوفيه لنا للطاع وأن يتضبل منا إذا ربنا على كل شيء مذيب أن ينسوا في بيوتنا سبحانه وتعالى الاستماع إلى ما قال الله وإذا ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هي نعمه من نعم الله العظيمة فاشكر الله تعالى على آلاته وعلى أعمائه قول الإمام مسلم الحجاج على رحمه الله في صحيحه والحديث بروايه ابو هريره رضي الله تعالى قال عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه يطوفون في الارض يلتمسون الى قلبك فاذا ولد قوم الله تعالى قالوا هلوم الى حاجتكم قال عليه الصلاه والسلام فيحفونهم باجنحتهم ثم يصلون الى الله تعالى وهو اعظم بحال العباده تقول الله تعالى للملائكه كيف ابحث اربطوا فتقول الملائكه ترناك scenesفرونك ويكبرونك ويخبرونك ويبكدونك فيقول الله تعالى تجرب رأوني فتقول ملائكة لا رضا يا ربي ما اعرض تقول الله تعالى كيف لو رأوني فتقول الملائكه لك انمر اشدة لك تسبيعا باسدانك عباد فيقول الله عز وجل ماذا يسألون؟ تقول الملائكة يسألونك الجنة. فيقول الله تعالى وعرضها. فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما عرضها. فيقول الله تعالى كيف لو عرضها؟ فتقول الملائكة لا كان عشدها طررا. فيقول الله عز وجل مما يستعيدون؟ يستعيدون من ما يستعيذون؟ تقول الملائكة من النار. فيقول الله تعالى أرهرها فتقول ملائكة لا والله يا ربي ما أرهرها فيقول الله تعالى كيف لا أرهرها فتقول ملائكة لك أنواع شد من عفلها. فيقول الله عز وجل أشهدكم ملائكة نين أمني أتفرطل فيقول ملائكم من الملائكة يا رب فيهم فلان صاحب حاجة ما جاء أبيه إلا الطريق. فيقول الله تعالى وله قد رفضوا هم من قوم أبقى يشكى بهم يريسا فنسى الله تعالى أن نجعل الأجابيع من قاملان قُشت الله عليكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما أعود الدماغ عن التهوء من رحمة الله وقُسل بن الحجاج والصبيح قال عليه الصلاة والسلام ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتولى كتاب الله ويتداوسونه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في عنده لذلك جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم كما رد الامام عليه رحمه الله بمعجب قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما هي احق البقاع عند الله وما هي شط البقاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني اسال عنها عائشه ابريل فلما جاء ابريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ساله ما هي احد بقاع عند الله وما هي شر البقاع فقال له دعني اسال عنها ربي عز وجل وفي هذا الحديث الائمه الكرام دلاله على ان التشريع نبي بين ايدينا لا لعب فيه ولا له والا هي احكام شرعيه من ربنا صحيح قال له داعي على ربي عز وجل فسأل ربنا سبحانه وتعالى ثم جاء مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب البطاع عند الله على المساجد وأن شر البطاع عند الله الأسواق فطوب أحبة الكرام لما تظهر في بيته ثم جاء ساعية إلى هذه آل المساجد فمن خطوة اخوها الا تكتب له حسنه وخطوه ترفعه درجه وخطوه يحق بها عنه المساجد بيوتي وعمارها زواجي فكان حقا على المسلم ان يكرم الذاكره لما تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني كانوا عرفوا ما يقولون على تعليم بيوت الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الجلسه الطيبه vandaag de صلى الله imam al-buzayn, wa alaikum salam, vandaag صلى الله عليه وسلم, Allah سبحانه وتعالى het lachen, vanaf het lachen, vanaf het lachen, vanaf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 عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهم اوى الى الله فاوى الله هذا هو الاول اوى الى الله فاوى الله واما الثاني فاستحيى فاستحى الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه بلاغه كبيره تحديث البخاري ثلاثة فاحجب عن واحد يعني في واحد عارف. فهنا أنه بيستة صنع الدولة الأولى أولا إلى إلا الله فأرام الله بس الله عن سؤال الله أن يوهي الأنميع الناس يبحثون عن النجوء السياسي صعب بصر، يقول إلا ماشي مطالب حق النجوء السياسي واحد يقول إلا ماشي ضرر فرانيا عشان أمنا الله يعطيه وهكذا هكذا يسير من المدربة فكيف من كان تهدى إعادتك؟ وكيف من من كان وكيف من كان في سفس الله عسى وجل أهى من الله فأهى الله؟ وأما الثاني فالسحية فاستعظه منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه صلى الله عليه السلاة والعافية لذلك على الذين يغلطون عحمة سيادة المجالس أن يتبه الله سبحانه وتعالى والله يعرض عن الله والا يعرض عن كلامه حتى لا يعرض الله عز وجل عنه نصر الله تعالى الله يعرض عنا لذلك هذه المجالس الطيبه يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها تحسن الملائكه وتتنزل فيها الرحمات والبركات ويثني الله عز وجل على القائمين في البدء الاعلى أنا عندك السمن عمدي بي وأنا معه فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في بلدي ذكرته في بلدي خير منه وإذا كرب إليه شمرة أن تربت إليه إلاعا وإذا كرب إليه إلاعا أن تربت إليه معا وإذا تنمي يمشي أتيته هرولا فطر عز وجل هو أخب الواقعين وهو أقب الأكرمين وهو أجمد الأجودين لذلك الأراكد التي يحبها الله تعالى يعليئة. فهذه هي امانه الراحه لقد اثنى الله عز وجل على المعمرين بمثل هذه المجالس فقال الله عز وجل في سوره النور بعد ان تحدث عنه قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في له فيها اسمر يسبح له في هذا القدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيعه en die vinden we in de zorg, die وما كان ينبغي بمثل أن يتحدث في وجود فضيلة شيشنا أو أستاذنا دكتور محمد الحسن عبد الرحمن ولكن هي ذكرة والذكرة تنفل المؤمنين خصوصا أنه مقبل علينا شهر عظيم من أيامنا جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام ده المنفحات إن لله في أيام ده المنفحات ألا تعرضوا لها فَلَعَلَّ احدكم يسعى سعاده لا يَشْقَى بعدها ابدا المؤمن رحمه الله يتعرض للمدح بنفحات الله ويتعرض لرحمه الله عز وجل بدر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما فقال له ما يؤتيك يا ابن عباس قال يؤتيني قول الله جل وعلا يختص برحبته من يشاء اذا لم يختصني الله برحبتي من الذي يامر ومن الذي يلزمه لذلك المؤمن إذا وجد أراته الرحمه وإذا وجد ايام العبادة لدى إلا الله جل وعلا لعم الله عز وجل على يشمله بذلك يختص بمحدثه من يشاء أسأل الله تعالى على جميعا من هؤلاء لأن لله في أيام الأهل المنفحة الحديث بالطبع عليه رب الله قال عليه الصلاة والسلام ألاك تعرفوا لها فلعل احدكم يسعى من سعادة الله يشرطا تيمن نفعا وان يغتنم المواقف ولذاك حصلوا على الان هنالك مواسم يسرع العباد فيها وهنالك مواطئ يتنافس العباد فيها الدنيا اللي بنتها الان يقول لك هذا احد فرصة شنو؟ ذهبيه ده وكل التخفيضات في البيع تبغى الناس بالتصيد والكمس ليه عشان ينجح عشان هيك يقول لك يا اخي اخش في الموضوع اهتمال ربنا يا اخي اللي تدينا صفقة كده تقوم يا رب في البال الابد ديتنا اتوا صح الله ما صح ولا ما في كلام خيدي في كتير واحيانا بتصف ما طالق يكون فقير يدخل في موضوع الوظيف ربنا لا اخي اللي تدينا دين الواحد الجيسة دي ما ما خلق يا اخي الجيسة دي ولكن يجب ان نتحدث عن المتابعه في نتحدث بتاع المتابعه ونحن نتحدث عن المتابعه ونحن نحن نحن نحن نحن يكون نحن نحن نحن نحن نحن نحن علينا نحن نحن خلاص نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لم يكن البداية لأنه في نفس الاشتراك ويبتل على صدر الشريق بلا عاد لكن الزوجة نصدر مضايق على الوقاعد وما بيتو كروش السديد لها خاصة قويس قال لها خاصة عصمه أكفال عميات لها خاصة قليمه مع قارب عشين الدهب وهو أصدر الظلم ده وفنس مشكوم الماعدة والزرقات قبل أن ترمعنا أقوال الاتباع مشهر ربك الرحمن ينزل ربك عز وجلنا ليسألهم في السماوات والنور كل يوم ينهجل في شهر قال السعدي علي رب الله وزدنا بنطي عليه رب الله قال من شهره أن يبني هذا وأن هذا ويفع أقواما ويتعه بآخرين ويأتي بدورتك ويصنعه بأخرى يقتل من يشاء ويقتل من يشاء. شفت كيف الناس ما شو يلعب في معامل ما شو يلعب حرب حط حط كتير الأرض إلى لوحات لنا كبير لو طوال ما تصل. آه لا. شغلات دي جالسين بروش كتير كم شغلات جالسين لا. الصوت كمان من مدي للصوت جاه تلفون تلفون غضب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 بعد قريباً بيكيكو عليها أعطى الوزير المسكة من المسكة ياماً بيكلياماً لي بديك ملياماً سنانو بيكتنين بديك ملياماً بس واحد المسكة أكبر الوزير ليه في المصر من فيها أزول يا رسول المسكة يامسا ده الرسول مش ليه وزول ده وانا فتح عليه يامباشاً أي المبات واني حاجة لمن يوم أراسك انت الدفن أزول ده لا وسكة لكي ما مسلوق اسكلمان مارك مسلوق اسكلمان في محمد غايد لا بس مراروزة جديدة قابلها لنوب هي بعدها لنوب فردت القروج فردت البشرة في عزباليك عليه بقى تقالدها وتماء مسلوق بعض خرائف الكرامش ده دخل في صفحة بتاع الدنيا شوف ديها شوف وهنا بلايك وإنما هذا على السبيل deze strijd is niet voor de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de van ان شكرتم ما يريد الله ان يتوب عليكم. ويريد الذين لي اتبروا لشعواتنا النبي ربيرا عظيمة. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلطة انسان ضعيفة. لذلك احبكم شرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان لله ايام لكم نفعا. الا ما تعرض لها. فلعل احدكم يسعى سعادة لا يشعرها ابدا. ربما. الله تعالى عنك ربما خشعت في صلاتي فتقبلها الله تعالى منك اي شيء بعد ذلك تريد يا عبد الله ربما دمعت في ايات من القرآن فكانت هذه بسبب لدى الله عسى وجل لعلك الى أبد الأنمين ألا تتعاملوا لها قال عليك الصلاة والسلام ولعل احدكم يسعى لسعاده لا يشقى بعدها ابدا نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من السعداء مواسم الخيرات ومواسم الطاعات هي من الامور المهمه وهي من لله سبحانه وتعالى على هذه المعاسف. شهر رمضان الذي هو قدل علينا بحول الله ينه وعنا. هذا الشهر هو ضيف قيد. ولك ان تتخيل اذا بتحيط زور انسانهم غير ربينك. لهم طويله بعيدة. لهم زمن ما في. قال لكم جاي تستقبل ها تستقبل كيف? تلبس دول مضيطة فاحب. وتعمل رجوع. وتعمل حاجات سمحة وحيطة البيت. لولك معمارك والكيافات فكيف بمستهاتي الأيام التي هي مؤمنة عن العباد في هذه الأيام القديمة نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ربطان وأن ينفذنا للطاعة فيه وأن منا بنا إن ربنا عناكم الشيء القليل شهر رمضان نحبة الكرام هو أحد أركان الإسلام والدريب على ذلك أحد اسم الله الصحيحين على أركان الإسلام هو الأجرى النبي صلى الله عليه وسلم قال وصوت رمضان فهذا الشهر هو أجرى أركان الإسلام فنحضت به هذا الشهر شهر رمضان هو شهر النخجرة شهر يقول الله عفو جدا فيه إذن الله وإذا الله عفو جدا فيه عن الإدار لذلك علينا أن نعلم هذه القير وأن نتدبر هذه المعاني لا تستطيع يا عبد الله ان تقول هذا السعر تدرم وان تعطيه وزالته في العبادة الا اذا علمت بفضله الا اذا علمت بفضله المعد في البصر السوداني الناس يقول ليه؟ المعدة ايه فرمان؟ بيشار صاحب ونفع يعني ما بنت ممتنى. ما بنت مملك ليه انه ما عرف على فعالك؟ رمضان اذا ما، اذا لمت على قيمة ولو تعلم قدره لا تستطيع ان تعبد الله عز وجل فيه عباده العظيمة. لذلك هذه الكلمة من ضمن الامور الذي هو ابو القرآن جدا. وان عليها. ولو كان مرورا سريعا. ان نعلم عظمتها في الشعر. فهو احد او كان الافزاء. فمرحبا الله. Hij is er al voor die man en wat is er. Hoef je يسون الصيام عادة. يعني نشوف الشغلة ذي ذي غير ذي ذي. ذي الطاعة. هو يشوف شيء يسون. صحيح. لكنه يسون ويصنع ويضرب ويشاد ويضرب ويقطع ويغش ويجاني. هكذا بكل صيام واهتمام واهتمام. أبدا. ونبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعبد عن هذه المزايا حتى لا تكون العبادات كالعاده لا بد من الايمان ولا بد من الالتزام احتساب الاجر عند الله جل وعلا والقيامه تم صار رمضان ايمانا واحتسابا تغفر له ما تقدم من زل و الصوم ما هو الصوم ما هو تعريف الصوم الصوم لغه قال الفقهاء الصوم لغه هو الادخال لغه هو الإمساق ومن وفر الله إلا وعرى حكايه عن مريم عليه السلام قال الله تعالى لها فإن ما من البشر أحداً فقولي لمن نهجد الرحمن جنوب صوماً فلننكلم اليوم إذن فيها تهجد الرحمن صوماً أي إمساق عنيتاً فالصوم ينطب في الله ويناد به واما اصطلاحا وشرعا عطاء الفقهاء قدوه الامساك عشهتي البطن والفرد من دون إِلَى الى الشَّمْسِ الشمس بنيه التعبد لله تعالى قد تعرفنا خطير ولا ما اخطر تخطير شديد قدوه الامساك عشهتي البطن والفرد انسان على الطعام والنكاح يا عشاودي البطن والفقر كنت الفجر الى غروب الشمس لن تتعبد الى الاعم انه الاهتمام زمن رسول الله للمغرب ماذا ولا ويعبد صح لكن بس ماذا المره بعيده والمجيء مشتركه لا تتركه لا تتركه لا تتركه لا تتركه لا تتركه المية هي خراب هذا يزور الصيام لا يزور التعاقب وهو يزور الهوى ولف ولا دم وهو شوفت كيف لكنه ما فاين الصيام جل جل بديه في لله تعالى شافيد لا بد من استغاثة رايا من صاع رمضان إيمانا واحتسابا أظهر لهم ما تقدروا من زنى ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك ورطان رمضان ايمانا واحتساما خوفي ورده وبعد التهدمة من ذلك أيوة القيام التراويش التراويش دي مع عبانا ما ممكن زول يصنع عباده لله يدين لبعانا لكن بس زول شيء أبريكا كينا ها وشيط أتا خايتا كينا الزول المعين قوليه دي عربة قطولة قابل الى إلا تقوم شوف إلا تقوم تبشي دي ممكن ولا يوم؟ ممكن يقول هذه بيئة مفاسلة ليس إيمانا وليس احتسابا لأنه من قام بمطار إيمانا واحتسابا موثل ما تقول ما تقدر ومثلبي شاكري ما عنهم يستمتع بالصعب يستمتع بالصيام يستمتع بالوقوف بين يديه لا يجد العرب يستبتع. يكون يعني في عز وفي راحه نعمة إنما يخطوه أمام الراهن ديالة العادة تهاد للصباح لكن الأسكاترين تلقى الراهن الله يقوله فيها ديالين ال... الصورة الفريعة ديالين الإمامة السريع يسموشه يستفرز ديالت أمان سيدي جديد إنما يدخلها فالله واحد فتر معنا يا إن جلّ الله ما نبعت من رموزنا ما نجعلها رموز سريعة لنا مستعجلة جريء وقول مسقول سيد مسقول كذا ذلك زمن ما قبل زمن ما في إنت ما ما صطعت أن تغفر لي وما صطعت أن تتدرب على ما مارين لنا إذا تريد أن تظهر شكل القيم على حد الله لا عبارة جميلة قالوا على علم ان الذي لا يجد بين يديه الله جل وعلا في الصلاه الطويله لا يستطيع ان يدفع عن في اعاده اجتهاد طويله اي زج الرسول لما الصدر عليه ده قال اجتهاد امر علوي طب لو واحده صغيره ما بتقدرش ايه بيديرها امام الحبيب وامام من تحب ارام والدواء ويليوا عليك أن تستبدأ بكلامه لم تستطيع التقف فكيف تستطيع التقف أمام البعداء؟ المال الزل بيت بتحب بيتهم كلامه تتكلم معه مغالمات زمن صح؟ ليه إنه عندهم مكانات والكلام تستبكدينهم ها قوة الأوام والزل بيتكارهم يتكلم تكونوا معه ثلاثة جونس معه وما ليه؟ ليه إنها ما مغلقه ان إذا ما بدلت في الصلاه بين يديه الله تعالى طويلا وتستمتع بهذه القضاء وتتدرب هذه الاحكام وتربط الوقوف في الدنيا بالوقوف بين يديه الله في الاخره فكيف تستطيع ان تكلف لها على ذلك الدعاء لذلك قال عليه الصلاه والسلام من صار رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدر من دمه. ومن قام رمضان إيمانا واهتزاة قُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر بس لذا تنقلل لشبه لا عفوة تكعدّر عفوة يتكف قال الله نعم ليلة تنتدري إيمان ما تقدم من ذا الشركة نخفر للذلوط وتجاوز عن السياد وربع للدرياء في الدنيا وفي الاخره نسأل الله تعالى العظيم من مصر الرمضان شر اذا إذا كانت أول ريلة من رمضان حتى تتغيير في نظام هذا العام قال عليه الصلاة والسلام فيما أرضى من السنة والحديث من المانة الأنور يرى رضي الله تعالى على الرضا عليه الصلاة والسلام إذا كانت أول ريلة من رمضان صفدت المرضى من الجيل والشراقين الكبار الكبارة المردون شفت كيف؟ لنبعدين فرط ستين صحارة اول يوم في رمضان تانية في يغير، يغير وجو طبيعي، وفي ناس والله في رمضان لا في رمضان، في ناس في رمضان يشادوا ناس في السوق، يشادوا ناس في الشوارع، آخر رمضان فاتة أنا في مسجد سومدرومان ما كنت أعمل في مدرسة، ترى هذا رمضان، هذا ما الشارع هو مفصول، الحافظ هو نفسه ننزل الله الضرر الطيب تقول مصائب تقول بس هذا ولا تكذب وجوء عن ها؟ آه. المرضى والسياسيين أن تبارك الضرب. فإذا أنت رفضت المرضى والسياسيين والكذب عظام الصلاة بالضرب. تغلب معناك موضع لا يفعل ذلك كبيرة مع بعض ما ما ما شريتنا. لا صوف من الكذب والسياسيين. وتفتح ابواب السماء فلا يحقر منها ابواب الطغاه ابواب السماء ذكر الرحم لا تفتح لهم شنو ابواب السماء هذا الكفر والشرك رياض السماء فيها نزل الف دمعه ينفق رب عز يذكر في السماء شنو وفي السماء يرزقكم ومن يعملون لا لا دار البركات دار الرحمات دار المال دار الزريه دار الزواج دار الساعه دار العامله لا بل لا يلي حاجة فيه موجودة ليل من اقرب الصلفات قد تفطر ابواب السماء فلا يبقى منها باب المغلق وتغلق رب الجحيم والنيران فلا يبقى منها باب المفتول الجحيم والنيران كلها تغلق وتفطر قالوا وينادي هناك من قبل الله جل وعلا يا بغي الخير اقضي يا, يا من كنت الخير اقضي ان تقد جاء شعر الخير الصدقات النفقات الاطعام بر الوالدين صله الارحام الاحسان الى الاوامر والانتهاء والمساكين والفقراء والكؤساء والمعتادين ان تكرم غير. ان تتفضل على غير. العفو. السماحه طيب الاخلاق كل مره من انواع الخير هذا شعره يا بني الخير اقوي ويا باقي الشر اقصر يا من كنت تهب الفساد والافساد في امر الله جل وعلا اقصر وعلم الضي فهذا ليس شهر الشر وليس شهر العاصر يا باقي الغيد الاحمد ويا باقي الشر اقصر قال عليه الصلاه والسلام ولله عدقاها من النار كل الشمس تغيب لنبدا الليل في الليله كل ليله من ليالي لله عتقاها من النار رب للاعتقاء من النار فالصلاه سبحانه وتعالى احتقاها ولجار اباء او معاتها من النار قال عليه الصلاه والسلام لله عتقاها كل ليله وذلك الشهر كله يوم عاد او الليله لغيرها في الليل قال عليه الصلاه والسلام ولله فيه ليلة هي خير من ألفسة ما ثلما خيرها هربت فيه هذه هي ليلة القدر وما قال بامر وجل إن أثنه في ليلة القدر وبعد ما تبع ليلة القدر ليلة القدر خير من ألفسة عبادة فيها أفضل من العباده في شهر النويل المضاعفة والدعاء المستجام تتنظل فيها الملائكة ويزن فيها إبليل لإذن ربه من كل أمر سلاة هي حتى من في الفجر هذا كله في رمضان فنرحب الرمضان شهر معفيد شهر نغفرة هو شهر المعام قال عليه الصلاة والسلام من أفضل الصائمة أول فأفضل الصائمة كان له مثل أجله لا ينقص من أجله شيئا لو فقدت ظرف الرمضان ع ربنا اطلب لكن هو قالو بكون شرو بصرع ما في زول قاعد زعما كل ما يجي له ايفطار يقول انا را باقي الطريق اصل حالي صارنا ضرته ما هو مش ده زادت معها لا ندري لو بده بس هذا الذل اللي هاخذ كل الصاحب اخبرني ترى مش هاكذب الاخره للليل يا اخي انا وقت ادعي صلوات على النبي من وجوده صيّة ولك أنت تخيّر لسندها لا مع أجساء في النهام أو خمسة أجساء مصرّة وعمل حاية في الإير مدير ولا للأباعف إنت حينما يكون من أن تتكّر على الجزء بسابقاً مدهو لكن الشرطة بالله كثير وأجر أعطيه وقد تكون ليهوه صادقه ربنا عز وجل بفضله وبكره ومكاره لعطيه ولا ومدير مصطعي لأخي كشغياً برحب الرمان شهر العظيم، الص مضاع مضاءة الحزناء، الإفطار فقط الصغير، وفي حديث رضي الله في قال أي حد سولفك ما بفاع، كُلَّ رَوْلَةٍ لَيَرْضَى. آخرنا آخر، الحديث الصحيح عن أبي جعفر، الآيات دي كله. شوف اخرى حاجة ايه بكلامه وصل صلى الله وده ده عشان يقولوا يقولوا لك ان الله تعبى الله بالمجن أعبى الحسابة النبي كان له مثل النجلي لا يقص من النجلي شيئا لذلك هي عجور مضاحة وحسنات عظيمة كذلك في شهر رمضان تلاوه العاصبه طرقه واحد الزر سعرو قال له سفله اعرض قال له والله انك قال لي لما هو سبطه والقران والوصيه قال له والله لانه في طول السوق بيجروا طعن بص الثلاثه دول ده طره عليه زي كده ناخد الصبقات على راس صقر الكره اللي الناس قبل الصعصعه ما فأكد من على الصلاة والسلام ولكن كان لتهديه من رمضان كما من من من قال العيش رضي الله عنها كان تجير من من الهيئة المقصرة هذا هو الذي من الهيئة واسفيني شوه شو لكن الأول أنتم موجود بسرعة النبي كان أجور من نتيحة الموسى في رمضان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد يا مرامك أعطي عرامي لقد فعقرارا قال له رو لا فزال قال له رو لا فزال بلا بلاك في الكنتبش مش... تشوفها تنسة صغت انظر إلى مدارة انظر إلى مكاريب بس احنا نقدام فشحة كافر يا لكا دي تقوب تدوك يا لكا زب دي تقوب تزيب دي يا كافر يا وقت كافر صح على نشرت هذا المكان الذي يا هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت المكان الذي نشرت هذا المكان الذي هذا المكان الذي نشرت هذا هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان الذي ستحلل من المعنى ما يشير شيء هذا هو قال لو قلت لك ان يكون هناك سبب لك ان الله هناك سبب لك ان يكون هناك سبب لك ان يكون هناك سبب لك ان يكون هناك سبب لك والجرب تعالى على الصلاة والسلام. ما تقول ان دي ولا دي كده ولا دي الشمعات ما في ما في ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه يدي بواني بس دول يجيوه زوله يديه موضوعه وانيش هكتوره ده مختار يتنقين ده خليل ده يبقى كتورش يبقى خمسين ومعشر وعشر قوم خليل ده لندما مش الحق لندما وانهم عليش تريدها. وهو الدور اللي يقول وليه مبايب عليش فتك يا اخي انتوا تستعين، يا اخي. لا اعلم يا ما يا اخي بديه يا ربنا بديك. بديك زيادة. ما ذا نبي الله على طرق الحسنة. ربنا اعرفه ونعرفه ونعرفه. ونعرفه ونعرفه. انت عارف اذا عرفتك وتصدفتك ربنا لكن الطريق بطلق عنا سفين. دي اخي شوف لما ندرك هذه الايه وصل الى ابي الدهداخ. مازاليس ينفرد الله هنفرد الحزب. شوفوا التنبيد من المفرع. والمبه هدول كريمة. والله ايه المبه هدول كريم مدعبا. المبه الكريم كريم دمه دي, دي. لانه بتعبادة التهاية صح. لكن انا قد ايه رب العصر قال وليه من لا مطوع مبدي وما يدرك لا فلندك إذا لهم وليا وسادات نزلت هذه الآية على رق واحد فإنك صلوا لها إذا كنتم صلوا لها أيها لما نزلت هذه الآية ابو لها رضي الله عنه أمة المصداق والحاجة في سبيل الله إلى العالم ولما وجد الصبية يقولون بدماره إذا من أقواله رقائقهم دكتو هذا المستقبل داخل قال لكي يفتو خشوه مده مدى ليه مع بعد مبارك تسفين هذا بعض المباركين بعض المباركين بعض المباركين والله بعض المباركين تلك الفوق لكن الحدوثو بتصدقى الهو دكتا قدير لا ما انت حتى حقا بيانا منهم لأن دعو منهم قال ليهوا ليه بك المنزهة ببانا نقيضة قال ليهوا رابحا بليه أبقى يعني لكي لحصن في, في حياتك ما تلخلت النعوة لمنا تقونا باقي دينا وطولنا سكولار وتعبنا لا تلخلت كلام مليوكي تمام؟ شوفوا ربنا على خجر هذا يستصلنا بسره في دينا طوال دخل البيتا. دينا في من اليوروب اسمه منحاص ابن عبد الله علينا عبد الله لنا وعبد تزول مجين الكبارة المنزل لهم أبوانك لما نفل الآي عمل رسوله كبير في بيته ودعا اليهود والجماعة كله ومالناس المترمين بعدما وكره وشنك ربه ومؤلاء حاجات الصدمة والهدايا عرف لهم شيء قال له إن ربا محمد يستغل اصحاب صحابه وحامدين أم وعده إن الله ربا محمد قالوا رب محمد لا يجد وانا قال محتاج في احنا قال نفتفين ذاتين احنا قال, قال نغذيان ورب محمد قال فقير معنا حاجة. نظر الله تعالى في القرآن يتلى لقد كبرنا الذين قالوا ان الله فقير وَنَحْمِينٌ وَنَحْمَرَ فَمِيعًا شوف آية راحة ودى الدوين ودى التأمين لشان كده يا جماعة رمضان لشهر الإنفاق وَأَيِّ نَمَرَ تُقَدِّمُهَا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 سروا من علاقة ومشاروا من علاقة بتاعته بعدين وما كبير يعني خلاص نعناك تساروين ولا عنديش مشوه معي بشكل داخل جاني هنية وعادي بدلت حاجة بالجد فرات خلية جولت العربية خلية شفت كيف هالو كانت زول ده ندوشي شوه تاني شوهان يعني كانتها بس كمسدود بياها فلا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 كديرا وزول داسي لقد دا أبغيشي شونا هلي بلدنا تسقيقا وماجه بشيبشي كده ماجه وماجه وماجه وراجه وراجه وراجه وراجه وراجه لكن محبوظك يعني محبوظك كدير لأنه ما فيه من فعل يومك التطالب أبغا بقوم شونا بديك إبني كده ربا بحثة بينيها صارتا وأبغا عاكسه ده بكتب ليت كدينها وبيكتب ليه لأ باجه فقد ضاعك فيه وأبغا عبا يا راح من فعل هذا ويا ايها العبد انك اذا ما صدقت ورفضت ربنا للدين افضل والاكرم واخر وتجد الدرجات العابره عند الله جل وعلا يوم القيامه الله تعالى المزيد من فضله واحسانه شركه الربى شر السلطان وشر النهران يا باهي الخير اقبل ويا باهي الشر اقصر ولله المتقربون ليله وذلك الشهر كله ولله الدين ليله هي من خير منها في في شتيده وفقا لظاهر الدكتور أيوب الظريف لا يظهر في التفسير بدون عصيقه وعصا بدون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما يقول في الرباط وكان اخر ما يقرؤه القران في الرباط وكان جرير عليه السلام يحفظ القران في الرباط فلقد اعطى الذي نرسل النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عن ذلك الجرير عليه السلام فاعرضوا القران فيه اكثر من مره فشهر رمضان هو شهر يا ايها الذين امنوا هل عدكم على دياره تنجيكم عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم لانكم خير لكم ان كنتم تعلمون لذلك قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يتلون الكتاب والله واقاموا الصلاه واقفوا مما رفضناهم السبل مع يرجوك الفجارة لن تبور ليرفيه وجوره ويزيده من قبله إنه غفور الشفور. فشهر رمضان كما قال الله تعالى في سوره البقرة في آيات الصيام شهر رمضان الذي منصف في القرآن هدى للناس وبيننات من الهدى والفرقان. شهر رمضان. شهر رمضان أحبه الكرام هو شهر الدعاء. لذلك قبيل النبي صلى الله عليه وسلم الصاري الذي يدعو المستجاب أن الصاري إلى آخره الذي يصاري يدعو المستجاب هذا فضائل شهر رمضان وهذا فضل قد لفنا الكثير من العباد عنه وفي نصف آيات الصيام في نصف آيات الصيام قارب من نوعه وإلى سائره عباد يعني قريب بقرب قريب قريب وجيب دعوة الداعي إلى وليؤمنوا بي لعلهم يرجون فاعلم ربنا ان نهيئ لكم ليله الصيام عرفتوا إلى نسائكم الى نهايه الايات من صوره البقره الله جل وعلا آية الدعاء في نصف ايات الصيام مما يدل دلاله واضحه على عظم هذه العباده في هذا الشهر المبارك لذلك لتصارم عند فقره دعوه الصيام كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا وطيئين في السكر المركة السكر دا ايضا عفو برد في نفسه فالهمين في كل فيها في السكر دا ليه؟ كل البرك الله يا دا هالمودي بتعب الحالة دا بو مشاركوه بس القضية ما نعكي وشارك القضية العصار صلى دا افتهو مفتربة وتصطي لأن هذا هو النزول الالهي ينزل ربنا سبحانه وتعالى بليل إلى سبع الدنيا رسول يليق بعلامه بغير تشكيل ولا تفسير ولا تكييف ولا تعظيم يقول هل الداعي داعي فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطي رسوله هكذا اهدى الاكرام تتنازل الرحمات والبركات من الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك حتى يختدم العقل هذه اللحظات بالدعاء فرمضان واحده الكرام هو شهر الدعاء قال تعالى في نصف ايه السياره الدعاء واذا سالك عبادي عني قريب قريب وانظر الى عن إلى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع والله عز وجل يكيد على اصل ذي المنساه يسالونك عن الشاهد الحرام قتال فيه ربنا اذن كل قتال فيه كبير يسالونك على الهيمن فرولا للأول يقول هي مواجهة للناس والحج يسالونك عن اليدناها قل اسمار يسالونك خير ما سيؤذيكو لها قل عن اليمان فقل يسروا عامل الاسرة إلى غير ذات لكن لمنجد دعام لمنجد دعام قل إذا والبر قل طوبى عن عبد لف من عباده التي بالله عقد رببه لا يريدها ان تخرج فيها ويقرا رسول الله عليه الصلاه والسلام ولعنت ان نبي الله ابن رع قال قبض عاده اذا ساءت عبدي عني ماذا اقول رواد الالف ابني قريب دعوه ان الله وإذا استعنت فاستعن بالله واذا توكلت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحقه وكفى به بذنوب عباده خميره لذلك هذه الكل لابد ان تتعلق بمبالغها جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان ولكن في رمضان العبد يكون من الله جل وعلا قريب ورحمه الله تعالى قريب من المحسنين فاحسنوا في عباده ربكم واخلصوا لله جل وعلا الدوايا واروا الله تعالى من انفسكم قوه شهر رمضان شهر رمضان كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن نفعاته وعن بركاته فيه الصيام فيه القيام فيه الصدقات فيه النفقات فيه العفو فيه التسامح فيه الرحمه فيه اطراف الله عز دل... وجل لامور الدنيا والاخره ربنا في الدنيا حسنه في الاخرة حسنة وقيل اعباب النار مرحبا رمضان شهر قبارة وشهر عظيم. إذا علم فقد رمضان شبه الكرام. وإذا علم إذا علم عصر الشهر علينا بامور أحب أن أجيزها في نقاط. الأمر أول أو النقطة الأولى. كيف نستقبل رمضان؟ إذا علمنا رمضان فرقه كيف تستفرش رمضان اولا أهم ما يستفر به شهر رمضان توحيد ما هي جدا وعلا وتبديده الإيمان والله شوفت هذا أهم معا تستفر الله رمضان تستفر الصحيحه الصحية وتستفر السليم توحيد السريع وتستفر بإخلاص نير إلى وعلا إذا رأله قال الله تعالى راعينا بالتملّك والإيمان والسلامة والاسلام رضي الله تعالى لأنه في داره في ناس عبدوا عبدوا عبدوا عبد الال الال الال الال الال الال الال الال الال قال الال الال الال الال الال الال الامر والايمان هذا ما هو بالراسوجه والذي يربي الذي ارهبهم من دوني وانا امرهم بالخوف هذه هي اعمال المسلم المؤمن هو الله وليس سواه. هو ذلك من الرعب او السواء نعم مقامنا هنا علينا بالامر والايمان الدرسين وتجديد العقيده في النص والسلامه والاسلام وعقد بقول لنفسه يقول لردي وعبقان الله أي أنت يا لا تسمع ولا تضر ولا تنفع وما أنت إلا مخلوق من مخلوقات الله لله وعلى وما خلقك الله عفو وجل إلا لنفعنا حتى بتعبد الله وجل وجده ردي ورب كفا فكذا العبودة من التوحيد والعقيدة الصحيحة وتجديد الإيمان أول حاجة تحاول تستعد لها ربما ليه؟ فأذنى من تفسد عقيدته لا يأمر الله على سواجد منه عمل من أبدا وإلا ما قال الله ذلك وعلا وقذبنا إذا شنون إذا ما عاملوا بشيون من عمل ربنا يا اثناء عبو من فرح فأثبت الله تعالى لهم من عمل عملوا من عمل لازل كان عندهم عمل وربنا نستدروا لكنها تبعون من عقيدة من الاخباسة ربنا يا اثناء عبوشنون قلت على الوضع من ثورة. رب العزيز الذي قلت عليه الصلاه والسلام ايات عظيمه قال له لما تقوح الى اليك يا محمد عليه الصلاه والسلام و الى مدين من قبلك من الامياء والمسلمين. ارحب تشيروا. قلت الذين ان اشربت ان بيحصد. قال له يا بطن عمرك اتاك. من الخاسرين بل الله فاعبدوا كن من الشاكرين لا بد هذه الامور ان توقع صلى الله عليه وسلم على عباده قدري وعلى عظمه مكانتي ربنا الذي اشركت لنا لاحفظنا عملك ولا تكونن من الخاسرين بعد الله فاعبدوا من الشاكرين هذه الايه بعد قول الله جل وعلا قل افغير الله رغير الله تأمروني أعبد ايها اليوم ولقد قد يترقك وإلى الذين تمرك لإذا أشرفت لا يحبطن عمله وتقولن من الخاسرين بل إلا أمعبد وكل من الشاكرين فلا كده من العقيدة الصحيحه في ناس غير الله على الله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 لا يقبل الله من قوم العصر اذا إذا فصلت عقيدته. لا ما يبقى براصر. لا يطلق لبطي العدد. ده ما يبقى عبدالله. اشتغل انا ما نجليه وبنجليه زاد. ياخي ممكن نفعله ربنا. ياخي ربنا عفو يديه يمشي البشر ياخي. بالأي مادة? ربنا عفو يديه. افلما ينظر الى السماء يطلطر. كان كيف وزيناها? وما لها من فروع وانظمنا بها رواسيا وامدنا فيها من كل فرج دين فخصبنا الزرع لكل اعتي مهين ولنزلنا من السماء ماء مباركا فعمرنا به جنات عبد الحصين والنخل باسقات نهرا من النيل رزقا للعباد واحلينا به ولذاكيتها كما ذا ذروت الكل بترقب الخالق اللهم لك الحمد ربنا لك ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا حسبنا الله المفروضكم بباء التهين فجعلناهم في طوارق كثير بلا قدر معلوم تقدرنا في نعمه المقدور والذي خلقنا الانسان ليتولى في ثم فصلى فدا عن قطره فحمدنا بذكر الاطراح وكسبنا من ثم المشاعر والتنارف وطلع ربنا ورفع راس المخاتين تظهر مخرجه العباد وخرج من مخرج اباب الاعضاء والاكناف والدور وخرج صوته كلها قد قال الله جل وعلا عن ذلك افاض كل شيء وهو على كل شيء مطلع وهو عالم الصراوات ولا تزيلة تفربوا بآيات إلاهي ولايك أولون خاسرون قولوا ما فضلتنا مع خطا لرؤمي أعبطوا أي فردانيون والله الآية من قدر ما تجيلوا مني التاني بجيلة مع الآيات صديرة ربنا خدك بعدين قال شوفوا الصغيزاء قالوا والله رصفاتهم قالوا بجودهم ومهاتهم قالوا لا تعرفون الشيكة لا في ذلك لا في ذلك لا نفذوا عندهم بلا ما في اي حاجة كينا باسوا بقدر بتاعنا صغير قالوا الله هو من بطون امهاتكم لا تعلمون الشيئة قالوا يدعون لكم السمع والأمصار والأفئدة لعدكم تشهرون الله الشافع الصغير. صغير صغير لهم عموا كم يوم يلي يفقق يوم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 هل لعدكم تشكروا؟ بعد ربنا هدد وتوعد قمر الملعف وجد في سورة الآعة قل إن أعرض الله سمعكم وأفضاركم وخاتم على قلوبكم من إلا رضي الله الذي به انظروا كيف نصدق لهم من الآيات ثم نصدقاء على الفقول ربنا لا يستمعوا المصطفى القرم بكل لكل أجلب الدفع ولو شيء يتبين أخر شيء بالله في اليوم تشتغل كم؟ لا، شغلنا بذيك الحياة دي، آه، ممنوع تدخل في التخصصات، ها أصفي. شوف الكلى في اليوم تشتغل كم؟ العين عندي في الساعة تلبس كم مرة ولو ما رمشت جلجل قوي تعب العين دي تجمد تان ذل ماشين، ها يا صديقي واحد، فلذ. توسط الرضى بوعلام تيجي تعب شديد.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 يعني يعمل تطع من الحيزة هالناس كنتك إلا سكنتها مع الحيين قالوا له دولة نرصت يا ساتة أبو سكنتك قولتك للا إيه ما خلاص كان ليك بدور مشيدي كان ليكا تمشي تستعمل الدولة الدولة تستعمل إذا <تصفيق> لا يكبر تعال كمين وإذا ما لا يكبر نجد من قرص تعال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 ونعمل باي حاجة وربنا عز وجلنا للمشهر شكدا الذي أوفذ لنا كل هذه المظايع والله جل معنا قال الله عز وجل أيها الناس رفضوا ربهم الذين خلطوهم والذين الذين فراشة من قبلكم لعلكم تنتقل الذين كعلوا بالله وفراشا من السماء المناعة وأنزلوا من, من التمرات الاسما لكم قال جل واحدا فلا تقعدوا بالله أمدادوا ومن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 وأول نهي في القرآن جاء النهي فيه عن عبادة عزيزي. عزيزي. عزيزي. عزيزي. عزيزي. الله عز وجل فقال الله تعالى فلا تجعل لله أن داد القرآن تنتعرين علينا أحيبة الكرام نسعى في سبيل ذلك يقول ما نملك أنت سيئا من التغادات والامور والأمور حتى يقضى الله عز وجل من العباد عبادته هذا هو الأمر الأول و هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليس في كل شهر او في كل رمضان و في كل صباح وفي كل مساء والذي الذي يتدبر الاذكار الشرعيه اذكار الصلاه و اذكار المساء و الدخول و اذكار الخروج و ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم يتعبد به ربه يجد ان هذا الامر واضحا جميلا فعلينا ان نهتم بهذا الامر ثانيا من مريض ما علينا أن نستعد به للرمضان وأن نستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقه من الكبائك على كل واحد منا أن يتوق إلى الله إذن العام وقال إلى الله عز وجل وتوب إذن الله يميعاً أيها المؤمنون العامة المتفرحون فالتوبة الصادقه لها أفرها خصوصا من الكبائك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعه والجمعة الجمعه الجمعة و رمضان مكفرات رمضان بينهن معه لا من مريم أهون بزجنا إما ذلك لا بد من اكتناب الكبالي والكبالي عرفها على علما بتعريف مختلفة ومتعددة ولكن لا يبرو ما فيها قالوا به كل زمن قدمه الله تعالى بعذاب اليم او بوعيد و بتهديد ولقد الف الامام الذهبي عليه رحمه الله كتاب الكبائر سماه الكبائر ثم ذكر فيه نحو نحو من سبعين كبيرة نسال الله عز وجل ان يجنب الكبائر كلها شكلها ننصح كذلك بالقراءة هذا الكتاب تفاصيل عن الرومانية وطبعاته ومحقتها. أثنين إحنا نشتري نشتري حالات كثيرة، نشتري الهدوء صح، والأحفياء، ومن غزوة عربية. آه، نجيب كثير حالات كثيرة، ونشتري جنايات، نشتري جنايات، ولا برياضة قريب. يقول أتيح للملأ ما سدد الحصن ذا، يعني يقول له مصايف. يأخذ مصايف ماله. المصايف ما كثيرة. اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون واحد اجل ان يكون الصباح اجل ان يكون هناك اجل ولا يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل ان يكون هناك اجل تذكروا ما في ذي خساره وتشتري كتاب التوابع للإمام الذهبي عليه رحمه الله وتعلم هذه التوابع كلها وتبتعد عنها فاذا اقبر شخص رمضان عليك ترتسب له بالتوبه الصادقه وصيصا من الكبائر كلها من ظلم العباد ناس كثير يظلم ناس ظلم بسيط ناس ظلم طلاب ناس ظلم جيران ناس ظلم زاويه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 إن شغال هذا ما سعيد أتقول لهم كمائي الغيمة سورة الصن الصن الشديد قد انكسر في أصلاف العباد إلا ما رحم الله و سورة الصن أبو صايف كلها بتجمي سورة الشرك يجيب سورة الصن لله يكري الوائر عليه السلام ده ليه الله ظنكم شبه ما ظنكم بربٍ العالم، ظننا الله خطير سبحانه ظنوا أن الله رهيب و سلطان فظنوا ان الله لا يقدر ولا يعم ما ظنوا بعباد العالمين لا سكت عن ربهم السيد قال تعالى وقال ظنهم الذين ظنوا ان بطرقتم ارضاكم من الخاسرين فليس في لو الله قوه وهم يستعذبوا صراهم من المرتدين سوء الصد اسوء حال عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ظن فايما ظن جنون sou afrom ik daar die met zullen komen, en als hij zegt dat hij niet kan, wordt hij verhinderd. En daarnaast zou afrom bij de mensen, zou afrom de en de mensen, zou afrom die de zijn de آه، ولا مش حاجات فيهم صح؟ بعد ذا لما يدخل رزق، لما يدخل بعد ذا يتجد، يختار، يلتم فيهم، كذا كذا كذا. يظلوا دزمنيهم كبير مشهور، عمل عمل عمل كبير. يظلوا كهاديك فين؟ يقول لك يا زلمان دارو، شو اسمه يعني؟ إحنا ما تربطنا له، إحنا ما نلبنا له ما نتربطنا له فين؟ يا عزيزي يا عزيزي في الدولة zo als een bij die een is, een tijdje bij dan moet als je Maar ook أي أقول أن الله عز وجل لم يقدر ان وتبوع الله عز وجل تواره الرحيم إذ أن كل العبد أن منها الدو الصالحة خاصة من الكبائر كلها قال تعالى ان كلبوا كبار ورثوا عارف وكرف عارف بسياح ومر فيكم مدخل حب الكمال مما نستقبل به رمضان لهي لا تهيمن القلوب اعلى شئ لي انه فيها مراه لا بد من نظافتها ولا بد من تقييمها وتطهيرها اصل القلوب لا يستطيع العقل ان يوم التيار الا اذا تخلص من هذا كله قال ابراهيم عليه السلام ولا يوم معثوم يوم لا عمال ولا ينفعنا الا من الله بذل الشيء لابنى الله السليم. لا تكون سليم لابد من سلامة القلوب ولابد من تطهير هذه القلوب قال الله تعالى إِنَّذَذِي لَكَظُّهُ بِالنَّ مَعْدَهُ وِنَّهُ لَكَهُ الكتاب العزيز لا يحقين بقل من يديه ولا تخطيه تنزيل من حكيم حبيب قال مرقين على وقت الله في تفسير هذه الآية قال مصنوع عزة الله جل وعلا وعزة كما منه ألا كلام الرحمن وكلام الشيطان تلتبِ واحد ومن ez ت عندما نبي الخير من كلام المwalker وكلام الشيطان واحد إذا غلب كلام الشيطان خرجَ كلام المعبان وإذا كلام الرحمن قللوا كلام الشيطان شاكدة كل ترى أنا شبُق بالناس بالموبايل أ kuntبايا وسي مُبايا بنتي فورا SALTّك الأميرة فإن الخير مبتلية لو مبتلها تغييرها. لو ما مسحت الرسائل جوة الجريد ده متفر. فكل الكرة اي حاجة وصلها في مهم تطلع عشان تطلع يدخل عشان الصيام وصلها ناس كثير يقول ايه احنا ما اضلنا سبعة وامات ملا في نهاية الايام. ليه? ليه توقرب الزمان تطلعه? لبنى رمضانية تنقوب اليام داري.